على الضروري من علوم الدين العلامة عبد الواحد ابن عاشر رحمه الله تبارك وتعالى وفيه نواصل بإذن الله عز وجل كلامنا المتعلقة بكتاب الحج كنا قد ذكرنا في درسنا السابق أركان الحج وذلك في قول الناظب الحج فرض مرة في العمر أركانه إن تركت لم تجبري الإحرام والسعي ووقوف عرفه ليلة لضحى والطواف ردثه شرحنا الركنين الأولين وهما الإحرام والسعي بين الصفى والمروة وبقي لنا ركنان هما الوقوف والطواف قال وقوف عرفه ليلة الأضحى، وليلة الأضحى هي الليلة التي تتل يوم التاسع من ذي الحجة، لأن الأضحى هو يوم العاشر من ذي الحجة. وسيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى معنى الوقوف و. الوقت المقدر له في الزمان وهل يكون ليلا أو نهارا أو يجمع بينهما إلى ما غير ذلك من الأمور التي سنذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى في موضعها لكن هنا نكتفي بأن نذكر الدليل على كون الوقوف ركنا من أركان الحج فنقول إن الوقوف بعرفه هو ركن الحج الأعظم ولا خلاف في أن من ترك هذا الوقوف فإنه لا حج له والدليل على ذلك صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفه الحج عرفه وهذا يخيذ الحصر يخيذ الحصر وهو صريح في الدلالة على الركنية ولذلك أجمع, أجمع العلماء على ركنية الوقوف بعرفة وأنه لا حج لمن فاته هذا الوقوف ومن الأدلة الدالة على ركنيته أيضا ما جاء في حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي أنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة وأتاه ناس من أهل نجد فقالوا يا رسول الله كيف الحج قال الحج عرفة هذا هو الذي ذكرنا من قبل مختصرا فمن جاء ليلة جمع قبل صلاة الصبح فقد تم حجه وجمع أي مذدلفة وأيضاً عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال أضولت بعيرا لي فذهبت أطلوبه يوم عرفة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة إلى آخره وهو دليل على فعل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناشكك لكن هذا ليس صريحا في الركنية الحديث الأول الذي ذكرنا ومما يدل أيضا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 هذا الحديث جاء في له يعني قصة وذلك أن عروة بن مضر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت يا رسول الله إني جئت من جبل طي أكللت راحلتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الذي ذكرني من شهِد الصلاةَ هذه وقفَ معنا حتى نسَع، وقد وقفَ بعرَفة قبل ذلك ليلًا أو نهارًا، فقال أَنْمَحْجَهُ وقَظَتْسَهُ. هذا هو الدليل على رُكْنيَةِ لقُوفِ عَرَفةٍ. وعليه، فمن فاته لقُوف، فإن حجَه باطِلٌ. من فاته لقُوف، فإن حجَه باطِلٌ ويجب عليه أن يقضيه. من العام الذي من العام القابل يعني. قال ثم قال والطواف رديفه رديفه أي تبعه والمقصود بالطواف هنا خصوص طواف الاطابة فهو الذي يعد ركنا وأما ما يسمى طواف القدوم فهذا شيء في الواجبات التي ليست أركانا. والطواف لا يخفى أنه أنواع منهما هو ركن ومنهما هو واجد ومنهما هو فطواف الإثابة هذا معروف وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى صفة الطواف هذا عند ذكرنا لصفة الحج الإجمالية ووقت هذا الطواف يبتدع من سجر يوم الأضحى إلى تمام شهر ذي الحجة هذا على قول جماعة من أهل الأيض يستمر إلى تمام شهر ذي الحجة وأخرون يجعلونه يعني لا يستمر في شهر ذي الحجة كله وإنما في أيام الحج هذه المخصوصة يعني أيام التشريق يعني في الأضحى وأيام التشريق لكن لعل أصح أن شاء الله وتباركت وتعالى أنه يستمر أيام ذي الحجة، يعني وقته مستمر في ما دام ذي الحجة لم ينتهي. لكن لا شك أن وقته المختار هو يوم الأضحى، وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن المختار والأفضل هو موافقته. السنة التي سار عليها النبي صلى الله عليه وسلم وعلمها أصحابه رضوان الله تعالى عليهم ونقلوها عنه مفصله وهذه ستأتي إن شاء الله تعالى في صفة الحش لكن هذا الوقت المختار والأفضل لا ينافي أن الوقت يمتد أن وقت طواف الإفاظة يمتد في الشهر كله فمن أداه في أي وقت من الشهر فلا شيء عليه لكن يقولون إذا فات شهر ذي الحجة وأدى هذا الطواف بعد زوال هذا الشهر وبعد انتهاء هذا الشهر فعليه الهدي هذا الخلاف لعله يبنى أيضا من ضمن ما يبنى عليه على قضية تعريف أشهر الحج على تعريف أشهر الحج هل هي يدخل فيها شهر ذي الحجة كاملا أو فقط الأياب الأولى منه إلى يوم الأضحى ولكل قول من القولين أدلته وعما الدليل على وجوب طواف الإفاظة أو ركنيته فهو مذكور في قول الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق وجاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنا نتخوف أن تحيظ صفية قبل أن تفيد يعني قبل أن تطوف طواف الإصابة قالت فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا صفية قلنا قد أفضت قال فلا إذا وأيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر إذا صفية على باب خبائها كئيبة حزينة فقال أقرى حلقة هذا دعاء بالعقر والحلق ولكن لا يراد حقيقته إنما هو من الأدعية التي يتداولها العرب في خطابهم ولا يقصدون معناها كما يقولون مثلا تربت يداك ونحو ذلك قال أقرأ حلقة إنك لحابستنا ثم قال لها أ كنت أفرق يوم النحر قالت نعم قال فانشري فهذا معنا هذا من الدليل على وجوب طواف الإفاضل لم يكن واجبا لما كانوا لما كانت تحبسهم يعني لما كانوا ينتظرون لزاما حتى تؤدي هذا الطواف لكن لما أفاضت يوم النحر أي طافت طواف الإفاضة يوم النحر فقد أدت ما عليها أحينئذ لا إشكال في أن تنفر نعم وطواف الإفاضة يسمى أيضا طواف الزيارة وبعضهم يسميه أيضا طواف الحج لأنه هو ركن الحج بخلاف الأنواع الأخرى من الطواف فهذه إذن أركان الحج بعد ذلك ينتقل إلى ذكر الواجبات، وهي الواجبات التي تجبر بالدم فقال والواجبات غير الأركان بدم قد جبرت منها طواف من قدم ووصله بالسعي مشي فيهما وركعة الطواف انت حتى ما نزول مزدلف في رجوعنا مبيت ليلات ثلاث بمنى إحرام ميقات سذ الحليثة لطيب للشام ومصر الجحفة قرن لنجد ذات عرق للعراق يلملم ليمن آتيها وفاق تجرد من المخيط تلبية والحلق معرم يلج ماري ذكر النظم هنا الواجبات التي تجبر بالدم، فذكر منها أحد عشر سعلاً. ذكر منها أحد عشر واستطرد عند ذكر أحدها وهو الإحرام من النقاد إلى ذكر المواقيت المكانية. إذا نتبع الناظمة رحمه الله تعالى في شرح هذه الأفعال التي تعد واجبات ونذكر شيئا من أدلاتها على أن على أننا سنعيد ذكر هذه الواجبات في صفة الحج ونعيد ذكر شيئا من تفاصيلها وأدلتها ونحذارك ذلك على كل حال نحن في شرح هذا المسن نكتفي ب الأقل الذي يحصل به الذي تحصل به الفائدة للمبتدئ وإلا من أراد التفصيل هذا يعني يحتاج إلى ذكر الحاد الأحاديث الكثيرة وذكر خلافات أهل العلم ونحو ذلك من الأمور وهذا يطول بنا جدا ونحن نذكر فقط المسائل وأدلها اختصارا. قال والواجبات غير الأركان بدم قد جبرت أي قد جبرت بدم إذن عندنا أعمال المناسك على ثلاثة أنواع إما أركان وإما واجبات غير أركان وإما سنن ومستحبات فالأركان هي الواجبات التي لا تنجبر بالدم وهي الأربعة التي ذكرنا من قبل والواجبات هي الأفعال التي تنجبر بالدم يعني بذبث الهدي وهي هذه الأفعال التي ذكر النظم هنا والسنن والمستحبات هي التي لا يجب بتركها شيء يعني من تركها فلا شيء أعلم والنظم لم يذكر هذه السنن والمستحبات فكأنه يقول كل ما سوى هذه الأركان وهذه الواجبات فهو من قبيل السنن والمستحبات فلا حاجة إلى شردها خاصة أنها كثيرة جدا ويأتي أغلبها في صفة الحش والحق أن يعني هذا الذي ذكره الناظم هنا من هذه الواجبات ليس هو كل الواجبات الموجودة التي يذكرها الفقهاء بل إنما ذكر بعضها ولم يستوفها ذكر بعض هذه الواجبات ولم يستوفها وترك كثيرا من الواجبات لم يذكره اختصارا واعتمادا على أن هذا المتن موجه للمبتدئين نفهم وإلا فبعض العلماء كما ذكر الشارح رحمه الله قال إن الإمام الحطاب في منشكه ذكر أكثر من أربعين فعلا لكن بعضها متفق على وجوب الدم فيه وبعضها مختلف فيه وهذه المسألة وهي مسألة ما يجب فيه الدم وما لا يجب فيه الدم هي من أكثر مسائل الخلاف بين العلماء في الحج يعني الخلاف فيها كثير ولا نحب الآن أن نذكر يعني سبب الخلاف لأن لكل مذهب من المذاهب ولكل طائفة من العلماء طريقة في اعتبار متى يجب الدم ومتى لا يجب؟ يعني لكل منهم بعض في هذه المسألة. ولكن ذكر ذلك وشرحه والاستدلال له يطول بنا جدا. فنكتفي بشرح هذا الذي ذكره الناظم هنا ونؤجل مثل هذه التفاصيل إلى درس أكثر تفصيلا في شرح رسالة مثل. إن شاء الله تعالى. جيد. قال والواجبات غير الأركان بدم قد جبرت منها وهو حتى حين قال منها يعني هذا إشارة إلى أن ما سيذكره إنما هو بعضها لا كلها لأن من هذه تفيد معنى الطبع منها طواف من قدم طواف من قدم هو الذي يسمى طواف القدوم وطواف القدوم إنما سمي هكذا لأنه هو الطواف الذي يبدأ به الحاج حين يقدم مكة حين يدخل مكة ولكن ينبغي أن نوضح مسألة مهمة وهي أن هذا الطواف وهي أن هذا الطواف خاص بالمفرد والقارن، المفرد والقارن هو الذي يطوف هذا الطواف الذي يسمى طواف القدوم. وأما المتمتع فنحن نعرف أن المتمتع يبدأ بالعمرة هذا طواف العمرة يغنيه عن طواف القدوم. والعمرة ما هي؟ العمرة هي طواف وسائل وحلق مع إحرام أهم أول شيء في هذه العمرة بعد الإحرام هو الطواف فالمتمتع حين يطوف طواف العمرة هذا يغنيه عن طواف القدوم إذا عملا أو سيرا على أن الأفضل هنا على أن الأفضل عند المالكية هو طواف هو الإفراد فإن الطواف الأول يسمى عندهم طواف القدوم طيب هذا الطواف دليله. ما جاء عن عروة بن الزبير رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن أول شيء بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت وأيضا أنجابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا وسيأتي شرح ذلك في موضوعه إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا هو دليل طاف القدوم. لكن هنا مسألة وهي أن وجوب طواف القدوم إنما هو على من ليس من أصحاب الأعذار ومثال أصحاب الأعذار الحائض ففي حديث عائشة رضي الله عنها أنا قالت قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري فلم تؤدي هذا الطواف الذي هو طواف القدوم وأيضا من أصحاب الأعذار الذين يلحقون بالحائض، مثلا المجنون أو الذي أغمي عليه عن حذال هؤلاء كلهم لا بأس بأن لا يأتوا بطواف القدوم وأيضا الذي يسمى المراهق والمراهق هو الذي ضاق عليه الوقت كشخص مثلا جاء إلى مكة يعني في يوم التاسع من ذي الحجة وهو يوم وقوف عرفة أو جاء حتى في آخر اليوم وهذا إذا أراد أن يؤدي طواف القدوم ثم بعد ذلك ينتقل إلى عرفه ليؤدي الركن ركن الحج العظم الذي هو الوقوف هذا يضيق عليه الوقت فهذا أيضا يترك طواف كدومي ولا شيء عليه والأصل في هذا حديث من بلاغات مالك رحمه الله تعالى أن سعد بن أبي وقاص كان إذا دخل مكة مراهقا خرج إلى عرفه قبل أن يطوف بالبيت وبين الصفا والمرور ثم يطوف بعد أن يرجع وأيضاً ذكروا أن الناس الذي ينسى طواف القدوم أيضاً لا شيء عليه هذا على خلاف عندهم في هذه النسبة جيد هذا ما يمكن أن نقول عن طواف القدوم هناك أيضاً شيء آخر وهو أن هذا الذي نذكره عن طواف القدوم خاص بالذي يحرم من الحل يعني الذي يأتي من مكان خارج الحرب حالنا نحن مثلاً حين نذهب إلى الحرب فإننا نأتي من الحل من من الأمكنة التي هي خارج حدود الحرب فنحن إذن مطالبون بطواف القدوم لأننا قدمنا على الحرب لكن الذي هو من يعني في مكة ويحرم من مكة قالوا هذا لا يحتاج لطواة القدوم لأنه محرم من مكة ولم يقدم عليها ثم قال ووصله بالسعي ووصله بالسعي ماشي فيهما ما ذلك أن من الواجبات أيضا السعي بين الصفا والمروة حال كونه موصولا بطواف القدوم حال كونه موصولا بطواف القدوم مهوم فهذا معنى قوله ووصله بالسعي نعم والدليل على ذلك ما جاء في حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا إلى أن ذكر صفة الطواف ثم قال ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ إما الصفا والمروة من الله إلى آخر صفة السعر وأيضا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف ومشى أربعة ثم سجد سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمرو فإذا لا بد من هذا السعي سعي بين الصفا والمروة موصولا بطواف القدوم فإن لم يصله يعني على مذب المالكية إن لم يصله به يعني جاء بالسعي لكنه لم يصله بالطواف أو ترك السعي مطلقا ما أتى بالسعي أصلا فهذا عليه الدم إذن هنا إما أن تعد هذه كلها صورة واحدة وإما أن تعد صورتين الصورة الأولى أنه ترك السعي رأسا والصورة الثانية أنه أتى بالسعي لكن أتى به بعد طول الزمن فلم يصله بالطواف هم في هاتين الحالتين يقولون إن عليه الدم قال مشي فيهما، بمعنى أنه يجب عليه أن يمشي في الطواف وفي السعي إلا لعذر إلا لعذر فالأصل إذن المشي فيهما فإن ركب ولم يمشي لغير ضرورة فإن عليه أن يعيد يعيد طوافه ويعيد سعيه وإن فات الوقت فأنه يحتاج إلى أن يجبر ذلك بدم هذا مذهب المالكيات في هذه المسألة والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه في حديث جابر رضي الله عنه الذي وصف فيه حج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فرمل ثلاثا ومشى أربعا وهذا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكنه أن يطوف او يسعى راكبا لكنه فعل ذلك ماشيا وإذا جمع هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم فإنه ينتج ما ذكرناه من وجوب هذا المشي إلا لضرورة نعم. ثم قال وركعة الطواف انتحت ما وركعة الطواف إن تحتم الصلاة ركعتين بعد الطواف الواجب وإليه أشار بقوله إن ما أي إن وجب إن وجب فالطواف الواجب وهو طواف الكدوم وطواف الإصابة يلزم فيهما الاتيان بهاتين الركعتين قالوا هاتان الركعتان مرتبطتان بالطواف فلما كان هذا الطواف واجبا كانت كانت ايضا واجبة جيد والدليل ما جاء في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم انه بعد ان صلى الله عليه وسلم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ واتخذ من مقام إبراهيم ومصلى واتخذ واتخذ من مقام إبراهيم ومصلى فجعل المقام بينه وبين البيت وقرأ في الرفعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون وسيأتي هذا أيضا في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال نزول مزدرثة في رجوعنا العصب نزول مزدلفة، لكنه حذف الهاء أو, الها أو التاء، حذفها لأجل الوزن. فقال نزول مزدلفة عند في رجوعنا، أي عند الرجوع من عرفة ليلة النحر. هذا النزول الذي يذكر الملكية هنا أنه واجب. دليله فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حجته نزل وصل المغرب والعشاء بالمزدرثة جمعا وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قاعدت ما رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة فنزل الشعب فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء فقلت له الصلاة فقال الصلاة أمامك فجاء المزدرفة فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى المغرب ثم أناخ كل إنسان فقيمة الصلاة ثم أفواً ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يصلي بينهما أي لم يصلي بين المغرب والعشاء شيئا وهذا النزول في مزدرفة أقله حط الرحال عند المالكية أقله حط الرحال ولا يكفي كما يقولون أن ينيخ بعيره لكن لابد أن يحط رحاله يعني ينزل متاعه إلى مزدلفة هذا أقل شيء فمن تركه فعليه الدم لكن من أراد التمام والكمان في الفعل والأفضل إنه الأفضل هو المبيت في مزدلفة وليس فقط حط الرحال فيه لكن أقل شيء حط الرحال وبعض العلماء يعني له تفاصيل في هذا بعض العلماء يشترط مثلا نصف الليل المبيت نصف الليل على الأقل وبعضهم يجعل المبيت في مزدلفة من أركان الحج وهكذا المشألة فيها خلاف لكن أقل ما يقال في هذا النزول بمزدلفة أن يحط حاله ويصلي المغرب والعشاء فيها فهذا من تركه فإن عليه أدن ثم قال مبيت ليلات ثلاث بمنع والمقصود بهذه الليلات الثلاث ليالي التشريق وإلا فما كان قبل يوم عرفة هذا ليس واجبا يعني المبيت ليلة يوم عرفة بمنة هذا مستحب سننا لكنه ليس واجبا الواجب إنما هو مبيت تلك الليالي الثلاث التي تسمى ليالي التشريق ودليل ذلك ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال استأذن العباس رسول الله, صل... رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي من من أجل سقايته فأذن له يعني العباس كان مسؤولا عن السقاية فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يبيت في مكة ولا يبيت بمنة فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا عن أبي بكر بن حزم في عند الإمام المعرفة المضطة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاء الإبلي في البيتوتة خارجين من منا فكون النبي صلى الله عليه وسلم يرخص ويأذن لبعض الناس من أصحاب الأعذاق في أن يبيتوا خارج منا دليل على أن المبيتة من واجب لأنه لا يرخص في ترك المستحب لأن من ترك المستحب لا شيء عليه أصلا ولا يحتاج أن يستأذن فكونهم يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم وكون النبي صلى الله عليه وسلم يرخص لهم في ذلك هذا دليل على أن الأصل فيه الوجوب إلا لعذر كهذه الأعذار التي ذكرت في هذه الأحاديث وقد يقاس عليها غيرها ثم قال إحرام ميقات أي من الواجبات أن يحرم الحاج من المواقيت التي تسمى المواقيت المكانية وسيأتي ذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد وقت لأهل كل جهة من الجهات الجغرافية الكبرى ميقات يحرمون منه وعليه فكل من جاوز الميقات بغير إحرام فإنه يجب عليه أن يرجع إلى الميقات ليحرم منه وإن فعل ذلك فلا شيء عليه لكن من جاوزه من جاوز الميقات ويعني حلالا غير محرم وأحرم بعد ذلك فإنه يجب عليه الدم فإنه يجب عليه الدم ولو عاد إليه هذا لا بد له من الدم فإذا ملخص المسألة أن من جاوز الميقات بدون إحرام يجب عليه الرجوع فإذا رجع وأحرم ف يعني وأحرم من الميقات فلا شيء عليه لكن من جاوزه حلالا وأحرم بعد ذلك هذا يجب عليه الدم ولو رجع إلى المقات واعاد الإحرام منه وسأت إن شاء الله تبارك وتعالى ذكر المواقيت وإن نظمها الناظم هنا في قوله تدل حليث إلى آخره لكن نتركها لما بعد ونكمل ذكر هذه الواجبات قال تجرد من المخيط التجرد من المخيط المقصود به ما يحيط بالجسد وذلك يكون قبل الإحرام وسيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى وصف محظورات الإحرام ووصف لباس الإحرام فيما يأتي من أبيات الناظم والتعبير بالمخيط هو من تعبيرات الفقهاء وأول من ذكره فيما يقال هو إبراهيم النخعي رحمه الله تبارك وتعالى ومن من التابعين وإلا ليس في السنة ذكر شيء اسمه المحيط أو المخيط لكن هذا من تعبيرات الفقهاء المذكور في السنة هو نوع, نوع معين من اللباس يعني الإحرام في إزار ورداء نوع من المعين من اللباس الذي لا يلبس المنهي عنه وذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم القمصة وللعمائمة وللسراويلات وللبرانسة وللخفافة إلا من لا يجدون علين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين فإذا هنالك أدواء من الألبسة لا تلبس وسأتي تفسرها إن شاء الله تبارك وتعالى وفي وصف إحرام النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحرم في إزار ورداء وهذا هو ما يلخصه الفقهاء بقولهم المخيط والمحيط, والمحيط. ولكن قرضوا هذا اللفظ وكثرة استعماله بين العوام أدى إلى أنهم يفهمون من ذلك أشياء لم تذكر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيفهمون من المخيط أن كل من فيه خيوط كل ما خيط فإنّه يكون محرم بالحرة وهذا غير صحيح. نعم. التجرد من المخيط بعده تلبيه. والتلبية مذكورة في أحاديث كثيرة بصيغ بينها شيء من الاختلاف لكن الصيغة المشهورة هي التي ذكرها من قبل وهي الواردة في حديث جابر رضي الله عنه في وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قال فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وهذه الصيغة هي أفضل الصيغ وهي التي ينبه أن يحافظ عليها الحاج وإن أتى ببعض الصيغ الأخرى الواردة عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم فلا بأس لكن لا يتركوا الصيغة الثابتة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غيرها بل يحافظ على هذه الصيغة ولا بأس بين الفينة والأخرى ببعض الصياغ الأخرى هذه التلبية ثم قال والحلق مع رمي الجمار التوفير والحلق أو التقصير لكن الناظم ذكر الحلق اكتفاء وقد ورد الحلق والتقصير في قول الله عز وجل لتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون وورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق وحلق طائفة من أصحابه وأن بعضهم قصر وورد في السنة ما يدل على أن الحلق أفضل من التقصير وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثة وما دعا للمقصرين إلا مرة واحدة وذلك في حديث ابن عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم رحم المحلقين قال والمقصرين يا رسول الله قال اللهم رحم المحلقين قال والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين هذا الحديث عند البخاري وغيره وسيأتي موضع الحلق في العمر والحج في موضعه إن شاء الله تبارك وتعالى في الحج هذا يكون بعد رمي جمعة العقبة ونحر الهادي وفي العمرة يكون بعد أداء مناسك العمرة التي هي الطواف والساج والحلق والتقصير هذا للرجال وأما النساء فليس لهن إلا التقصير وهذا باتفاق العلماء ولا يجوز الحلق في حقهن وإنما التقصير وورد في الحديث ليس على النساء حلق وإنما عليهن التقصير. ثم قال رمي الجمار توفية توفية بمعنى أن هذا آخر ما يذكره الناظم من واجبات الحج رمي الجمار يدخل فيه رمي جمرة العقبة يوم النحر يعني يوم عشر من ذي الحجة ورمي الجمار كلها يعني الجمرة الصغرى والوسطى والعقبة بعد ذلك في أيام التشرق بعد الزواري من أيام التشريق ودليل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي عليه الصلاة والسلام رمى الجبرة يوم النحر ضحا، أي في وقت الضحى وورد في الأحاديث وصف ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق من الرمي لتلك الجمار وكيف كان ذلك الرمي وما يفعله وصيغة الرمي وصفته هذا سيئة إن شاء الله تعالى في صفة الحش وذلك من ترك الرمي جملة فعليه دم بل هم يقولون من ترك رمي إحضى الجمرات فعليه دم أو من ترك حصات من الحصايات السبع التي ترضى بها كل جمرة من الجمرات هذا أيضا يقولون عليه دم الله تعالى فعلى ذلك نرجع إلى المواقيت المكانية المواقيت المكانية هي التي ذكرها الناظم بقوله فذلح ليس لطيبا لطيب الأصل طيبتاء لكن حدثت كما فعل مع مزلفة وذلك لأجل الوزن فقال فذلح ليسة لطيبة للشام ومصر الجحفة قرن لنجد ذات عرق للعراق يلملم اليمن آتيها وسط هذه المواقيت هي أولا ذلح ليسة ثم الجحفة ثم قرن ثم ذات عرق فيلملم أولا مقات أهل المدينة هو الذي يسمى ذل حليفة مفهوم ذل حليفة هذا مقات أهل المدينة وهو معروف معروف الآن قريب جدا من المدينة، نعم، و... آه... نقاط أهل الشام ومصر هو الجحفة، والجحفة هذا موقع آه... في شمال مكة، يعني على يعني تقريبا. هو الآن في الحقيقة الجحفة خربت، لكن الذي يح يعني يحرب منهم الناس الآن هو الذي يسمى رابعاً، رابغ فأنا نسيت ذو الحليفة هو الآن يسمى أبي علي يسمى أبي علي هو قريب جدا من المدينة. أما الجحفة فهذا كما قلت القرية قرية الجحفة هذه خربت، والذي يعني يحرب منه الناس هو قرية قريبة. منها تسمى رابغا ورابغ هذه في شمال المكة في شمال مكة تقريبا على بول نحو 200 كيلومتر من مكة هذه الجحفة هي ميقات أهل الشام ومصر كما ذكر النظم هنا وهي ميقات أيضا أهل المغرب ميقات أهل الشام ومصر والمغرب بعد ذلك عندنا قرن والمقصود بقرن المنازل وقرن المنازل هذه ميقات أهل نجد وهذا الميقات هو أقرب المواقيت لمكة يعني بينه وبين مكة تقريبا نحو 90 كيلومترا ويسمى السيل عندنا ذات عرق هذا مقاة أهل العراق مقاة أهل العراق وعندنا يلملم مقاة خاص لأهل اليمن وهو يقع جنوب مكة وهذا طبيعي لأن, مكة لأن اليمن في جنوب مكة فإذا يلملم تقريبا بنحو مئة وكذا مئة وعشرين أو مئة كيلومترا جنوب مكة هذا يسمى يلملم والآن صار يسمى السعدي أني أغلب هذه المواقيت الأسماء الأصلية هجرت وصارت تسمى بأسماء جديدة إذن هذه في الحقيقة لو كان بالصفاعة نأتي بخريطة ونرسم فيها هذه المواقيت سيكون ذلك أوضح وأظهر فنذكر الميقات ونذكر أيضا ميقات من يعني حين نقول مثلا قرن المنازل وميقاته نجد نذكر نجد أين توجد ثم نشير إلى الميقات أين يوجد وهكذا هذا في حقيقة أفضل شيء فهم هذه الأمور لو وإذا تيسر في ما يستقبل من الأيام أن نأتي بخريطة ونعيد شرح هذه المساعد نفعله إن شاء الله تبارك وتحالي إذن هذه المواقيت المكانية التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة في الحديث الصحيحة من ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المناجل ولأهل اليمن يلملم فهن لهن ولمن أتا عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمهله من أهله وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. إذا هذه المواقيت هي مواقف لأهل هذه المناطق المذكورة في الحديث، وأيضاً هي مواقيت لمن مر عليها من غير أهلها، يعني من أهل البلدان الأخرى. وهذا معنى قوله. آتيها وثاق آتيها وثاق قال الشارح وثاق وقف عليها أصلها وثاقا مسعول من أجله أي وثاقا لمن كان من أهلها فالذي يأتيها من غير أهلها فإنه يحرم منها وثاقا لأهلها هذه القاعدة العامة، لكن قالوا يستثنى من ذلك من كان نقاطهم الجحصة، وهم أهل الشام ومصر، هؤلاء قالوا إذا مروا بذي حليفة، وذي حليفة قبل الجحصة يعني وقريب من المدينة كما ذكرنا، إذا مروا بذل حليفة، فهل يحرم هل يحرمونا من ذي حليفة؟ أو لأنه هذا المقات الذي مروا به أو يستمرون إلى مقاتهم الذي هو الجحفة قالوا يجوز لهم أن يجاوزوا ذا الحليفة حتى يصلوا إلى مقاتهم الذي هو الجحفة لكن مع ذلك الأفضل لهم أن يحرموا من ذي الحليفة لأنه ميقات رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر هذا الاستثناء الوحيد فيما يذكره العلماء في هذه المسألة فإنهم أهل الشام ومصر ميقاتهم والجحثة إذن من المفروض أنهم إذا مروا على ذي الحليفة القائد عندنا أن من مر من أهل البلدان الأخرى على ميقات أهل بلد المعين فإنه يحرم من ذلك الميقات لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن فإذا المفروض أن يحرم من ذل حليسة قالوا لكن يجوز في هذه الحالة وذلك بسبب الطبيعة الجغرافية التي يمكن أن نوضحها إن شاء الله وتبارك وتعالى في الخريطة يجوز في هذه الحالة لهم أن يجاوزوا ذل حليسة فلا يحرم إلا من الجحفة ولكن مع ذلك الأفضل لهم أن يحببوا من ذا إذن هذا حكم هؤلاء وهذه حكم هذه المواقف بقي أن نذكر أن الحديث الذي ذكرنا ليس فيه ذكر ذات عرق ذكرنا ذا الحليثة والجحفة وقرنا المنازل وإلمنا فلذلك العلماء مختلفون في ذات عرق هذا هل ثبت تحديده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أنه لم يثبت ذلك في حديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خلاف لكن مع ذلك العلماء مجمعون على أن ذات عرق هو ميقات أهل العرق وعن ابن عمر هذا في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما وقال لما فتح هذان المصران أتوا عمر رضي الله عنه فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهي طريقنا وإن أردنا قرنا شق علينا قال فانظروا حذوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق فحد لهم ذات عرق فهذا قد يستفاد منه أن ذات عرق لم يكن محددا من لدى الرسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هو من فعل عمر الخليفة الراشد رضي الله عنه أربه. فهذه المسألة كما ذكرت خلافه وعلى كل حال الناس مجمعون عليها ولا إشكال في ذلك. إذا انتهينا من واجباتي الحج وما بقي إلا أن نشرع إن شاء الله تبارك وتعالى في صفة الحج. وهذا الذي سيأتي إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل في قوله وإن تريد تفتيب حجك اسمعا بيانه والذهن منك استجمعا إن جئت رابغا إلى آخره أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين